عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا வா முப்ப 114. وقاف من ربنا يوما عموشا قمطريرا 115. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا 116. وجذاهم بما صبروا جنة وحريرا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 في فضة واكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقدير ويشقون فيها كاسا كان مزادها زنجبيل عينا فيها ீ வயசூஃிம் விதனும் இற ஐத்தும் அசவசும் லூலு அம்ம சூறோ இதார ஐத்த சம்மற ஐ தனிமூற عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَاسْتَبْرَقُ وَحُلُّ أَسَاوِرُ وَحُلُّ أَسَاوِرُ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إن هذا كان لكم جزاء ان وكان سعيكم مشكورا ان نحن نزلنا عليك القران تزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم اثما او كفورا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا